بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوكوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوقوا عذاب الحريق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أقنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول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 ولو ترأت يتوفل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترأت يتوفل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا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 هم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبار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 ثاني يعقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة ونذوقه يوم القيامه عذاب الحريق ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 122-ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة ونذيقوه يوم القيامه عذاب الحريق ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 ساني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.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 Kala ma'aradu ayi yخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هذا لخصمان اختصموا في ربهم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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق هذا نخصما نختصموا في ربهم.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 كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيد فيها أعيد فيها وذوق عذاب الحريق.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 ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ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 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 129-ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 120-إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 121-ذلك الفوز الكبير 122-إن بطش ربك لشديد 123-إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود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 في لوح محور بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إذات البروج واليوم الموعد وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار إذات الوقود إذهم عليها قعود.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 الأتاك حديث الجنود في الرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله وراءهم محيط بل هو قرآن مجد في لوح محروق بسم الله الرحمن الرحيم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 112- الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد 123-إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد بل حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوط بسم الله الرحمن الرحيم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 115-الذي <تصفيق> له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 116-إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 124. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 125. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 في العون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله وراءهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محروس. بسم الله الرحمن الرحيم.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 ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 122-إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير 123-إن بطش ربك لشديد 124-إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود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 118. BEL HUA قرآن مجيد في لوح محفوظ 119. Bسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود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 اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله وراءهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم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 ااتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم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 تحدث أخبارها بأن ربك أوحادها يومئذ يخجر الناس أشتاك ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره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 تحدث أخبارها بأن ربك أوحادها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا يَوْمَ إِذِ يُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أُوحَى لَهَا يَوْمَ إِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاءَ الْيُرَّهُ أَعْمَالُهُمْ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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها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 تحذني فاحذرها لان ردك اوحالها يوما اذ يصدر الناس اشتاك يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره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 تحذف أخبارها لأن ربك أوحدها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره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 تحذني فاحذرها لان ربك اوحا لها يوم اذ يصدر الناس اشتاكوا يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره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 تحدث أخبارها بأن ربك أوحادها يومئذ يصدر الناس أشتاك ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره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 تحجني تو اخبارها لان ردك او حالها يومئذ يصدر الناس اشتات يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره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 تحزن ث اخبارها لان ردك اوحادها يومئذ يصدر الناس اشتات يرو اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره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 تُحَدِّثُ أخبارَهَا لِأَنَّ رَبَّكَ أُوحى لَهَا يَوْمَ إِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتَ الْيُورَ أَعْمَالَهُمْ فَمَنِّ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنِّ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ